فََّا كُتِذَلَْهِمُ القِتَالُ إ فرَيق مِهُ يخْشوونَ الناس سك خَشة الله يَخْشَونَ الناس سَك خَشَة الله أَوْ أَشَدّ خَش وَقالوا رَبّناَا لم كَتَبتَعَلَ القتَال لولا أَخخَْتناَا إلى أَجلَلٍ قَيبَ قُلْمَتَع الدُّيا قيل